لا يصلها إلا الأشطى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بفغاء وجه ربه الأعمال سوف يرضى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 وجدك عائلا فأرمى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحذفك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضه ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر إنما العسر يسر فإذا فرعت فصبي وإلى ربك ثرابة